فرق السادس عشر بين قاعدة أدلة مشروعية الأحكام وبين قاعدة أدلة وقوع الأحكام في هذا الفرق ذكر نوعين من الأدلة النوع الأول أدلة مشروعية الأحكام والنوع الثاني والنوع الثاني أدلة وقوع الأحكام وهو يريد أن يبين الفرق بين هذين النوعين من الأدلة أما النوع الأول وهو أدلة مشروعية الأحكام فهو ما يذكره الأصوليون في كتب الأصول من الأدلة مثل الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وقول الصحابي إلى غير ذلك وهي عبارة عن تسعة عشر دليل هذه هي أدلة مشروعية الأحكام وإن كان الأصل فيها كلها الكتاب الكتاب هو أصل جميع هذه الأدلة لأن السنة مبينة له والإجماع معتمد عليه على على الكتاب وعلى السنة هو القياس راجع إليه ما وهكذا لكن تلك يسمونها أدلة تبعية ما يعتبرونها أدلة أصلية وهذا النوع ما يحتاج إلى شيء من التفكير من ناحية فهمه لأنه واضح لكن النوع الثاني اللي هو أدلة وقوع الأحكام وقصده هنا الأحكام يقصد في يقصد فيها الأسباب والشروط والعلل والموانع هذه هي الأحكام التي يريدها وأدلةها هي عبارة عن الوسائل المستخدمة لإثبات حصول السبب. وحصول الشرط وحصول المانع وحصول العلة العلة مختلف فيها هل هي من هذه الأحكام أو لا لكن العمر فيها سهل فإذا نظرنا إلى المانع نقول فيه هو ما يلزم من وجوده العدم ننظر إلى المرأة تكون حائضا هذا الحيض هذا مانع لكننا نحتاج إلى أدلة نستخدمها من أجل أن نميز هذا الدم هل هو دم حيض أو دم استحاظة لأنه إذا كان لو إذا كان دم حيض فله أحكام وإذا كان دم استحاظة فله أحكام والأحكام مختلفة. فمثلا ننظر إلى صفات الدم من المعلوم أن دم الحيض يميل إلى السواد ويكون ثخينا ويكون كريه الرائحة فنتأكد من وجود هذه الصفات فتأكدنا من وجود هذه الصفات نقول إن هذا التأكد دليل لوقوع الحكم وقوع الحكم هنا هو تحقق المانع لأنه يمنع من الصلاة يمنع من الطواه يمنع من قراءة القرآن يمنع من الصيام إلا غير ذلك من الأمور التي يمنعها، وإذا كان دم ويمنع من الجماع، وإذا كان دم إذا كان دم استحاظة، فالمرأة تتطهر وتصلي وتصوم ولا مانع من أن يجامعها زوجها. فالمقصود أن أن العمل الذي نعمله من أجل أن نتحقق من هذا من وجود هذا المانع هذا العمل الذي عملناه نسميه دليل وقوع الحكم ووقوع الحكم هنا هو تحقق المانع نفس المثال هذا نجد أن الحيض شرط يعني هو مانع من وجه ولكنه شرط من وجه آخر فالمرأة عندما تطلق طلاقا رجعيا وتكون ممن يحضنا تعتد بالحيض فوجود الحيض شرط في الحيضة الأولى والحيضة الثانية والحيضة الثالثة فالوسائل التي نستخدمها من أجل أن نصف هذا الحيض بأنه تحقق فيه هذا الشرط يعني تحقق أنه حيض هذا الدم تحقق أنه حيض الوسائل التي استخدمناها في الأول من جهة كونه مانعا هي هي الوسائل التي استخدمناها من جهة تحققه من من, من جهة تحققه وذلك ليكون شرطا يكون شرطا إذا نظرنا إلى الحيض من وجه آخر وجدنا أنه يكون سببا الحيض مثلا الحيضة الأولى تكون سبب في حصول الرجعة الحيضة الثانية تكون سبب في حصول الرجعة لكن الحيضة الثالثة هذه تكون شرطا لخروج المرأة من العدة وتكون مانعا من الرجعة بناء على ذلك تأخذ أنت من هذا الكلام أن بعض الأوصاف يكون مانعا ويكون شرطا ويكون سببا لكن هذا الاختلاف مبني على الاختلاف الذي يترتب على كل واحد منها فما فالوصف الذي تترتب عليه امور المانع يكون مانعا امور الشرط يكون شرطا امور السبب يكون سببا وهذا موجود في كثير من مواضع الشريعة الشخص عندما يكون في البر يريد أن يتأكد من دخول وقت الظهر يريد أن يتأكد من دخول وقت العصر أما بالنظر إلى المغرب فالله جعل علامة لكن لا بد أن نتأكد منها وكذلك دخول وقت العشاء جعل عليه علامة وهو غياب الشفق يعني بعد ساعة ونصف تقريبا من دخول وقت المغرب طلوع الفجر أيضا فنحن نستخدم وسائل من أجل أن نتحقق من دخول الوقت هذه الوسائل التي نستخدمها نسميها أدلة وقوع الحكم الحكم هنا هو دخول الوقت لأنه شرط في صحة الصلاة فلو صلى الإنسان قبل دخول الوقت فإن صلاته لا تكون صحيحة إلا إذا كانت الصلاة التي يصليها تجمع. مع ما قبلها أو مع ما بعدها جمع تقديم أو تأخير وله وهو ممن يترخص بذلك فحينئذ لا مانع منه يريد أن يعرف جهة القبلة استخدم الوسائل التي تعينه على معرفة جهة القبلة هذه الوسائل التي يستخدمها نسميها أدلة وقوع الحكم والحكم الذي يقع هنا هو حصول الشرط والشرط هنا هو دخول الوقت هو دخول الوقت فهذه الوسائل التي نستخدمها نسميها أدلة وقوع الحكم. الوسائل جميع الوسائل التي يستخدمها الأطباء من أجل الكشفي على المريض والوقوف على عين المرض الذي عنده وذلك من أجل أن يرتب عليه العلاج من, من أجل أن يرتب عليه العلاج هذا من جهة وقد يترتب على مرضه هذا أحكام أخرى فحينئذ يتحقق هذا المرض الوسائل التي تستخدم من أجل تحقق أن هذا الشخص مريض هذه نسميها أدلة وقوع الحكم لأن قد يكون في مرض يجوز له الجمع بين الصلاتين إذا كان قائد كان مثلا مقيما يجوز له يجوز له أن يصلي قاعدا أن يصلي ن يعني على جنب أن يصلي مستلقيا الغرض هو ان المرض هذا لا الوسائل التي نستخدمها من أجل تحقق هذا المرض وذلك من أن... أجل أن تترتب عليه الأحكام هذا هذه تسمى أدلة وقوع الحكم، فتبين لنا من هذا أن أدلة وقوع الحكم غير محصورة، الحكم الأحكام المطلوبة هنا محصورة، لكن الوسائل المستخدمة لمعرفة حصول الشرط. أو حصول السبب أو حصول المانع أو حصول العلة الوسائل المستخدمة لا تنحصر فأدلت مشروعية الأحكام محصورة وأدلت وقوع الأحكام غير محصورة وتقرؤون ما ذكره الشيخ الله يغفر لنا الفرق السابع عشر بين قاعدة الأدلة وقاعدة الحجاد هذا الفرق اجتمل على نوعين النوع من الأدلة النوع الأول أدلة مشروعية الأحكام وسبق الكلام عليها التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخره يعني الأدلة التي يذكرها الأصوليون وهي تقريبا تسعة عشر دليل هذه تسمى أدلة مشروعية الأحكام النوع الثاني أدلة إثبات الأحكام أدلة إثبات الأحكام أدلة إثبات الأحكام يقصد بها ما يستعمله القضاة في مجال القضاء من جهة الخصمين يعني البينات البيانات والإقرار واليمين وما إلى ذلك هذه كلها تسمى أدلة إثبات الأحكام فشهادة واحد مع اليمين شهادة واحد مع امرأتين شهادة شاهدين شهادة ثلاثة شهادة أربعة الأيمان في مثل ال في اللعان المهم الوسائل يعني ال الأدلة التي يستخدمها القضاء من أجل إثبات حكم أو نفيه من أجل إثبات نفيه، وأنا جب أتيت بكلمة أو نفيه لأن الإنسان مثلا قد يأتي بأدلة تنفي عنه الحكم أو يؤتى بأدلة تثبت عليه الحكم هذا هو المقصود من أدلة وقوع الأدلة مشروعية الأحكام وبين قاعدة الحجاج. الحجاج كما ذكرت لكم يريد به أدلة إثبات الأحكام التي يستخدمها القضاء. الفرق الذي بعد هذا الفرق الثامن عشر بين قاعدة ما يمكن أن ينوى قربه. وقاعدتي ما لا يمكن أن ينوى قربه المقصود من هذا الفرق هو بيان أن هناك أعمال هناك أعمال تفتقر إلى النية وافتقارها إلى النية من جهتين من جهة صحة العمل ومن جهة الثواب عليه، من جهة صحة العمل ومن جهة الثواب عليه، فمثلا باب التوحيد عموما وباب وما يت وما يعني علم العقائد كله هذا يحتاج إعلانية من ناحية صحة العمل ومن ناحية استواب عليه وهكذا باب العبادات باب العبادات من طهارة وصلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وعمر إلى غير ذلك جميع الأمور التعبدية جميع أمور العبادات هذه مفتقرة إلى النية من جهتي أن الشخص عندما يريد أن يأتي بالعبادة لا بد من وجود النية حتى يصح العمل ولا بد أن يأتي بالنية من أجل أن يثاب على العمل من أجل أن يثاب على العمل لكن في قسم آخر اللي هو قسم العادات قسم العادات قسم العادات هذا تجدون أنه مفتقر للنية من جهة الثواب من جهة الثواب، فإنسان مثلا يبي يفعل يبي يبيع يبي يشتري يبي أجر يبي يستأجر إذا قصد عقد البيع أو عقد الإجارة امتثال لأمر الشارع بحينئذ يكون يثاب على ذلك إذا قصد هذا أما إذا لم يقصد فان العقد صحيح لكن لو ان انسان عقد البيع لشخص وقال والله انا ما نويت انا ما نويت انا صحيح ان عقدت لك البيع لكني ما نويت ما نويت البيع ولا عقد له عقد ايجارة وقال والله انا ما نويت صحيح عقدت لك ووقعت لك لكن انا ما نويت فالنية في هذا الباب تجدون انها شرط في الثواب وليس شرط في صحة العقد أو فسخه في صحة العقد أو فسخه بعد ذلك الكف عن المحرمات فيه كف عام والكف العام هذا قد يكون عفويا وقد يكون قصديا ومعنى ذلك أن الشخص قد يعقد في قلبه فيما بينه وبين الله أنه لن يرتكب أمرا محرما ولن يخل بواجب من الواجبات هذا باعتبار عقد القلب يعني بصرف النظر عن كون قد يحصل من خلل لكن نيته أنه لن يحصل منه شيء هذا تجدون أنه يثاب على هذا القصد العام أما الإنسان الذي يترك المحرمات تركا عفويا بدون تأسيس نية بدون تأسيس نية في هذه الحال لا يقال إنه يثاب لأنه لم يحصل عنده قصد الامتثال يعني ما خطر في باله يعني مشت أموره ما يعمل الأشياذي فحينئذ هذا لا يثاب يبقى بعد ذلك إذا وجد أمرا يعصي فيه الله وقدر على تنفيذه ولكنه عند التنفيذ ذكر اطلاع الله عليه وذكر قدرة الله على عقوبته في تلك اللحظة فتركه امتثالا لنهي الله جل وعلا فهذا يثاب على ترك هذه المعصية المعينة لأنه تركها لوجه الله بعد القدرة عليها لكن لو عجز عنها عجز يعني بذل جميع الوسائل الممكنة من أجل أن يعمل هذه المعصية ولم يتمكن فلما عجز قال سأتركها لوجه الله في هذه الحال لا يثاب في هذه الحال لا يثاب لأنه تركها بعد العجز. كذلك بالنسبة للفسوخ، فسوخ العقود لا تحتاج إلانية إلا من ناحية الامتثال. وكذلك وفاء الديون، وفاء الديون التي على الإنسان للناس. لكن إذا كان الدين لله مثل الكفارات ومثل الزكاة ومثل الأشياء هذه. هذه لا بد فيها من النية لكن بالنظر إلى حقوق الآدميين إذا كان عليه حقوق للآدميين مثل وفاء الديون هذه هذا الوفاء لا يحتاج إلى نية لكن لو أنه عند الوفاء قصد الامتثال فإنه يثاب على ذلك وعلى هذا وعلى هذا الأساس تقرأون هذا الكلام الذي ذكره الشيخ وفيه الشخص اللي وده يعني يتوسع في موضوع النية في رسالة الدكتوراه في موضوع النية خاصة وفيه رسالة لصاحب الكتاب هذا لأنه أحال إليها اسمها الأمنية هي تحقيق النية لنفس صاحب الكتاب للقرافي تكلم على على مسألة النية على يعني بكلام مفصل القاعدة التي بعد هذا القاعدة التاسعة عشر بين قاعدتي ما تشرع فيه البسملة وما لا تشرع فيه البسمة عندنا في الشريعة أمور مكروهة الشخص عندما يريد أن يعمل أن يترك أن يعمل المكروه هل يحتاج إلى أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أراد أن يفعل محرما أو أراد أن يترك واجباً من واجبات الشريعة إذا أراد أن يذني أو أراد أن يسرق أو يشرب الخمر يعني ممكن أن يقول قبل البدء بسم الله الرحمن الرحيم هل ممكن هذا؟ آه. أي طيب إذا جميع باب المحرمات لا تشرع فيه البسملة وجميع باب المكروهات في الشريعة لا تشرع فيه البسمة وباب ترك الواجبات وباب ترك الواجبات وباب ترك لا وباب ترك المندوبات يعني إذا أراد أن يترك مندوب يعني يبي يترك مثلا راتبة الظهر التي قبلها أو التي بعدها ممكن يقول بسم الله الرحمن الرحيم أبترك الركعتين لا فعندنا إذن ترك الوادبات وترك المندوبات وفعل المكروهات وفعل المحرمات هذه لا تشرع فيها ماذا؟ لا تشرع فيها البسملة. لكن فيه أمور منصوص عليها فيه أمور منصوص عليها هو هنا يقول أفعال العباد ثلاثة أقسام منها ما شرعت فيه البسملة ومنها ما لا تشرع فيه أنا ذكرت لكم ما لا تشرع فيه ومنها ما تكره فيه فالأول كالغسل, كالغسل يعني تسمى والوضوء والتيمم وذبح النسك وقراءة القرآن وكذلك المباحات ليست بعبادات كالأكلي والشرب والجماع هذا القسم والثاني كالصلوات والأذان الصلاة أيضا صلاة أيضا, الصلاة أيضا ما تحتاج إلى بسم الله والأذان والحج والعمرة والأذكار والدعاء إلى غير ذلك ترجعون وتقرؤون ما ذكره هنا لكن التفصيل الذي ذكرته لكم فيه يعني توضيع الفرق الذي بعد هذا الفرق العشرون وهو الفرق الأخير بين قاعدة الصوم وبين قاعدة غيره من الأعمال الصالحة الأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان تجدون أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام أساسية القسم الأول أعمال القلوب القسم الأول أعمال القلوب مثل التوكل والخشة والخشو والرغبة والرهبة إلى آخره جميع أعمال القلوب هذه هذا قسم القسم الثاني أعمال يعني قول اللسان قول اللسان القسم الثالث أفعال الجوارح أفعال الجوارح فهذه ثلاثة أقسام إذا نظرنا إلى الصيام وجدنا أن الصيام وجدنا أن الصيام من أعمال الجوارح من جهة ومن أعمال القلب من جهة أخرى لأن الصيام سر بين العبد وبين ربه فممكن أن الإنسان يدخل في بيته ويأكل ويشرب منفرد ما يطلع عليه إلا الله ويخرج للناس كأنه صائم وهذا وجد لكن في الشباب يسألون يقول لنا أخذت خمس سنين عشر سنين أتسحر مع أهلي وأفطر مع أهلي وفي وسط النهار أخلوا في مكان وأكل وهذا من الذكور ومن الإناذ فالصيام له مزية على جميع العبادات ولهذا جاء به هنا هذه المزية هو ذكر مجموعة من الفروق لكن الشيء المهم منها هو الذي أذكره لكم والباقي تقرأونا الشيء المهم في الفرق بين الصيام وبين غيره من العبادات ولهذا الله تعالى يقول في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به فالفرق الحقيقي هو أن الصيام سر بين العبد وبين ربه مكون أو مركب من عمل القلب وعمل الجوارح ولما كان بهذه الصفة لما كان بهذه الصفة ذكره رحمه الله ذكر الفرق بينه وبين سائر العبادات فكأنه يقول إن هذه المزية التي توجد في الصيام لا توجد في غيره من العبادات وهذا فرق من الفروق لأنه ذكر خمسة فروق لكن هذا هو الفرق الجوهري الحقيقي المؤثر فيما بين الصيام وبين غيره من العبادات وهذا هو منتهى هذا الدرس ونقفه